بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسما فكانت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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال البلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتي من إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وقلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقفوعة ولا مملوعة وفوش مرتوعة إنا ان شاء شاء فجعلناهن ابكارا فجعلناهن ابكارا يوما اتراب لاصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظم لا بارد ولا فرين إنهم كانوا قضى ذلك مسرفين وكانوا يصرّون على الحنت العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكم ما وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالب كذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما بيون منها البثون فشاركون عليه من الحميم فشاركون شرب الهيم هذا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 فوقين على أن نبدل أمثالكم ونشأكم في لا تعلمون ولقد علّمتم نشأة تذكرون أفرأيتم ما اانتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه شقاما فظلتم تفكهون إنا لمقرمون بل نحن محروم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه مِنَ المذن أَمْ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه إجاجا فلولا تشكرون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 فسبح باسم ربك العظيم فلا أعتم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسون إلا المطهرون تنذير من رب العالمين أَفَبِهَا أَذَلْ حَدِيثٌ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أَقْرَبُ إليه منكم ولكن لا تبحرون فَلَوْلَا إن كُنْتُمْ غير ترجعونها إن كنتم صادقين كأما إن كان من المقربين فروت وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الضالين فنزل من حميم وتصرية